تلظى لا يصلاها إلا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الَّذِي الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى